كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الرابع من كتاب الرقاق من صحيحه باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز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 في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى من خلال سبعات محاور حتى يكون العلم منظما وأنت تستطيع أن تمارس أيضا النظر في الأحاديث والأدلة من خلال هذه المحاور العلم يحتاج إلى ترتيب عقل وقبل أن أدخل في يعني موضوعي أذكر وصية لاحد العلماء لمن يريد أن ينشر العلم إن الآن صارت فوضى موجودة في بعض القنوات فوضى لكل إنسان يستطيع الآن أن يمتطي هذا الكرسي وأن يتكلم كما يريد لا نشر العلم لابد أن يسبقه أربعة مراحل أي حد عايز يتعلم الآن ويمشي صح يعني بد أن يتبع أو يمشي في أربعة مراحل قبل أن ينشر العلم أول العلم الصمت دي اول مرحلة ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العقل ثم النشر يبقى في أربعة مراحل قبل أن أنشر العلم مش إن أنا أطلع كده أتكلم لا الصمت أولا ليه لأن المفترض أن الذي يتعلم جاهل فالجاهل ينبغي أن يسكت حتى يتعلم يسكت الأول لأن فيه واحد يتكلم الوشيخ الذي سيعلمه العلم ثم الاستماع ينصت إنصاطا جيدا ثم يعقل ثم يحفظ هذا العلم الذي أخذه من شيخه ثم يعقله يعقله عنده الدليل يعرف متى يتكلم بهذا الدليل يضعه هنا أو يضعه هنا على نحو ما فصلناه في مرات سابقة اللي هو تحقيق مناطل الدليل نفسه متى أتكلم بهذا الدليل متى أضع هذا العلم في موضعه ده اللي هو داخل في مرحلة العقل أول ما الإنسان يوصل إلى مرحلة العقل عقل العلم حينئذ ينبغي له أن ينشرها الباب الرابع الإمام البخاري رحمه الله عقده في ذكر أعظم الآفات التي تعترض السالك إلى الله عز وجل وعلاقة هذا الباب بما قبله الباب الذي قبله مباشرةً قال باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذا أردت أن تنجو من هذه الدنيا كن فيها غريبا ثم أضرب عن هذا المعنى وأشار إلى معنى آخر انتقل بهذا الإضراب بكلمة أو كن في الدنيا كأنك غريب لكن الغريب قد يأنس في دار الغربة ويكون له أحباب ويعيش حياته أفضل مما يعيش بين أهله وده مش مطلوب مش مطلوب أن تأنس يبقى مطلوب أن تترك الغربة لتكون عابر السبيل عابر السبيل هذا لا يلوي على شيء له غاية يريد أن يصل إليها يمشي بالنهار فإذا جنه الليل عرس أي ضرب خيمته وعرس ونام حتى إذا انقضى الليل حمل متاعه وحمل خيمته وانطلق ولا يزال يمشي حتى إذا جنه ليل آخر برضو يضرب هذه الخيمة لينام ثم يحمل متاعه ثم يمضي إذن هو لا يلوي على شيء العابر السبيل لا يلوي على شيء فالذي يريد أن ينجو من هذه الدنيا ينبغي أن يتعامل فيها أو أن يعاملها كأنه عابر سبيل خلص انت اقتنعت بالفكرة وستكون كعابر السبيل فبيبتدي يذكر لك الآفات التي التي ستلقاها في طريقك الآفات كثيرة جدا لكن يجمعها أو يعني يحققها الأمل شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان خان وأحمد و... أبي داود وعند أبي داوود وعند النساء وعند أحمد وغيرهم يعني أنا الحالة ساعات انبه كده حتى لأنني عندما أذكر اللفظ الحديث لا أقتصر على لفظ البخاري أو مسلم إنما أحاول أن أجمع الفاظ الحديث كلها فربما لو قلت اخرجه البخاري ومسلم وذكرت لفظة زائدة ليست في الصحيحين يستدرك علي أحد الناس يقول هذه اللفظ ليست في الصحيحين وأنا لا أقصد عندما أعز إلى الصحيحين وأقتصر عليهما أن هذا هو لفظ الصحيحين لا انما أقصد لفظ الحديث لكن أعز إلى أرفع كتابين في هذه الكتب قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة كل بني آدم فينا وقع في الزنا هذه معنى الكلام كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس وفي روايه البطش والرجل تزني وزناها المشي والفم يزني وزناه القبل واللسان يزني وزناه الكلام والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه نعرف أن في بعض الناس اللي بيسمع الحديث الأول مرة ممكن ينزعج عندما قلت كل إنسان بمقتضى هذا الكلام وقع في الزنا قبل ما يفهم إيه معنى الكلام الزنا كربة زنا وربا كلاهما استطال فإذا نظرت العين إلى غير ما أحل الله فهذا هو زناها إذا تكلم اللسان بغيبة أو نميمة فهذا هو زناها إذا مشى الإنسان إلى حرام فهذا هو زنا القدم وكذا وهكذا والقلب يتمنى ويشتهي ممكن القلب يتمنى كل واحدة من دول كل واحدة من الأشياء التي ذكرتها يتمناها القلب لكنه لا يفعلها انت بقى يسمى زانيا حكما اسما وحكما بقى ويطبق عليه الحد قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني إذا عصم الله عز وجل العبد فلم يزن بفرجه كل الزنا ده لمم عشان كده ابن عباس قال ما رايت أشبه باللمم من حديث أبي هريرة أو من كلام أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كله لمم لمم يعني, يعني حاجة بسيطة كفيفة يعني يمكن أن يتكفر بالاستغفار بالصدقه مش زي ما بعض الناس متصور ان اللمم يعني زي ما يقول لك أن الواحد لو الواحد قبل امرأة قبلتين ولا للأربعة مع الحالة غلاء والشباب مش عارف الجوز والكلم ده وهو اللمم ادخل في اللم لا قصة مش كده لا يجوز للعبد أن يعمد إلى المعصية عمدا إنما قد يغلب على, على هذه المعصية لكنه لا يكون زانيا حكما إلا إذا وقع في الزنا الذي هو الزنا الذي يستجب الحد سواء كان جلدا أو كان رجما فالقلب هو الذي يتمنى ويشتهي فديافه وهي التي تعرقل مسيرة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى نفسه يبقى غني نفسه يبقى عنده كل متع الدنيا طب كل متعة الدنيا لا تأتي إلا بمال فإما أن يسرق وإما أن يرتشي يعني إما أن ياتي بالمال من غير حله أو يأتي به من حله فيضيع عمره في جمع المال فإذا ضيع هذا العمر الغالي النفيس في جمع المال لعله لا يتمتع به فعلا المتع لا تأتي إلا في آخر العمر المتع لا تأتي إلا في آخر العمر وأنت شباب تلاقيك فئير وبتسعى في مناكب الأرض عشان تحصل رزقك وعشان تجيب فلوس والكلام ده على بال ما توصل بقى للرقم الذي وضعته لنفسك حتى تحقق بعض متعك التي كنت تتمناه وأنت شباب تبص لك دربت بعد الأربعين دربت في الخمسين أول ما توصل لخمسين سنة تيجي لك شوية أمراض بقى أمراض بقى الكبر بقى وأمراض الغربة وأمراض التعب والكلام ده تبص تلاقيك بقى إيه ما بتعرفش تحرك إلا بالدواء والكلام ده وكثير من أحلامك التي يعني كنت تتمنىها وأنت شباب كلها بتتقلص وتبص تلاقيك عائلت كده هل معقول أنا أمسك الفلوس اللي أنا جمعتها في خلال تلاتين سنة وبددها في حلم شبابي انتهى حتى انتهى زمن الشباب زمن هذا زمن الأحلام انتهى تبص ليك تغيرت بقى ايه الخطة بتاعتك خلاص أصبح ولادك كبير كبير وعايز البنت وعايز تجوز الولد وعايز تعمل مشروع مش عارف عايز تعمل ايه خلاص يعني وساعات الإنسان يمرض مرضا يعني يحصد كل هذا الذي جمعه في شبابه فيبقى الإنسان لو أخذ المال من حتى منحه حتى ضيع هذا العمر الغالي النفيس في سبيل جمع هذا المال ولا يتمتع به إلا قليلا ويتركه للورثة. فيبقى عزًا الأمل ده أكبر مشكلة تقابل الإنسان. لكن الأمل ده أنا سأضبطه لما آتي على شرح متن الحديث. لان لولا الأمل لبطل العمل. ولو كان أهل العلم لا يؤملون في الحياة ما صنفوا ولا كتبوا ولا درسوا ولا فعل إنسان ولا تحرك حركة. لو ما فيش أمل فاحنا هنفرق برضه بين الأمل المحمود وبين الأمل المزموم وضده اليأس. اللي في يأس محمود وياس مذموم بس كان ده لما نأتي إن شاء الله تعالى على متن الحديث عشان نمشي في المحاور بتاعتنا ولا نتأخر فيها فالإمام البخاري بدأ يذكر أعظم الآفات اللي ممكن أن تحتها آفات كثيرة عايزين بقى نحقق صحة الترجمة نحقق الأول أركان الترجمة في هذا التبويب ونحقق صحة الترجمة هل أركان الترجمة كلها موجودة؟ احنا قلنا أركان الترجمة ثلاثة المترجم وده الإمام البخاري خلاص المترجم له المترجم به بس خلينا نرتبها الأول يبقى نبدأ بالمترجم بالمترجم ثم المترجم به ثم المترجم له الثلاثه دول وراء بعض بالترتيب كده المترجم بكسر الجيم المعجمة ده اللي هو صاحب الكتاب لمن البخاري المترجم به اللي هو تبويب البخاري نفسه وهو العنوان الذي وضعه البخاري لما لي ليناسب لي الأدلة التي جاء بها تحت هذا العنوان يبقى المترجم به العنوان اللي هو باب, باب في الأمل وطوله ده المترجم به أما المترجم له فهي مجموعة النصوص التي اوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا العنوان النصوص اللي البخاري يريدها ثلاثة ثلاثة أنواع القرآن و السنة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام الصحابة والتابعين دول الثلاث أنماط اللي البخاري كالنصوص يعني يأتي بها تحت الباب الذي ترجم به وقد حقق البخاري رحمه الله الأدلة التلاتة في هذا التبوي بدأ بذكر آيتين من كتاب الله عز وجل آية في آية العمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وايه من, سورة من مطلع سوره الحجر ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون يبقى انا عندي قران وبعدين اتى بكلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم اتى بالحديث المسند في الباب الحديث المسند أي الذي رواه باسناده والحديث المسند ده هو موضوع كتاب البخاري يعني كلام علي بن أبي طالب ده قال علي هل ده موضوع كتاب البخاري؟ لا موضوع كتاب البخاري أصلا هو الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث المسندة عن بعض الصحابة يريده بإسناده زي ما أورد البخاري في كتاب العلم بإسناده إلى علي بن أبي طالب قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله يبقى لابد أن يكون الكلام مسندا هو ده موضوع كتاب البخاري إنما قوله قال علي لو تذكرون احنا نتكلم على علم الحديث قبل ذلك قلنا هذا معلق معلق يعني يعني حذف البخاري إسناده إلى صاحب الكلام مين صاحب الكلام؟ إقبال الدنيا وارتحال الدنيا وإقبال الآخرة واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ده كلام عن ابن أبي طالب طب لما البخاري يقول قال علي هو البخاري أدرك علي ابن أبي طالب لا ما أدركوش بينه وبين علي إسناد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثلا أن علي بن ابي طالب قال فالبخاري لما حذف الاسناد ده احنا قلنا قبل كده اسناد معلق بمعنى إسناد حديث معلق بمعنى انه حذف الاسناد في الأول وقلنا قبل ذلك ان البخاري إنما يعلق لعدة أسباب من أهم هذه أو من أظهر هذه الأسباب أن يختصر الكتاب ولا يطول لأن سماء الكتاب الجامع الصحيح المختصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وده حنقف إن شاء الله برضو على يعني شيء من علوم الحديث في الإسناد كما قلنا يبقى إذن البخاري استوفى الركني الترجمة الركني الترجمة الباب والأدلة تحت هذا الباب التي تخدم هذا الكلام طيب صحة الترجمة هل هذه الترجمة صحيحة أم لا نعني بصحة الترجمة أن يكون هناك مناسبة بين تبويب البخاري وبين النصوص التي أتى بها هل يترى في مناسبة ولا ما فيش طبعا في مناسبة لأنه قال باب في الأمل وطوله وبعدين أتى بالآية التي تدل على ذم الأمل ثم أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن أمل الإنسان أطول من عمره نحن دوعة قاعدين بنتكلم وأنا بقول لكم إن شاء الله في, في الأسبوع القادم حنكمل ومش عارفه وممكن أموت دلوقت ممكن أموت بعد الحلقة مباشرة مثلا لا يعني يمكن الإنسان أن يتمم أمله يا ما ناس عملين يخططوا العشر سنين وقاعدين يتكلموا الكلام دهوت وخلاص والورقة بتاعته نزلت يعني زي خلاص هيموت بعد ساعة هيموت بعد ساعتين هيموت بعد سنة هيموت بعد شهر وأمله فيه أمله طويل فالإمام البخاري أتى بالحديث ليدل على ان أمل للنسان أطول من أجله يبقى إذن الترجمة هنا مناسبة ولا لا مناسبة طيب مناسبة الترجمة بتتعلق بمحورين من جهة المطابقة هل الترجمة خفية ولا جلية؟ يعني انت لما تقرأ باب في الأمل وطوله وبعدين تقرأ الآية وتقرا الحديث، عندك مشكلة إنك تربط الترجمة بالنصوص، لا مفيش مشكلة. يبقى الترجمة هنا إيه جلية، مش عايزة كبير عناء عشان تفهم يعني العلاقة ما بين التبويب وما بين النصوص. طيب، هل الترجمته؟ جزئية ولا كلية لا الترجمة هنا كلية ليه لأن الأمان لما قال باب في الامل وطورة أتى بالنصوص التي تدل على الأمل مش إنه جاب مثلا نص طويل فيه عدة معاني كثيرة وبعدين بواب على جزء منها أو على جملة منها عشان تقول للمطبقة جزئية لا لها المطبقة هنا يبقى إذن استوفينا أركان الترجمة ودللنا على صحة المناسبة بين الترجمة بين النصوص التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا كلام علي بن أبي طالب قال ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الآخرة مقبله ولكل واحدة منهما بنون هذا الأثر المعلق وصله كثير من أهل العلم زي ابن أبي الدنيا وزي البيهقي في الزهد الكبير وأيضا في شعب الإيمان وله طرق كثيرة أغلبها ضعيف لكن أنا اقتصرت على الطريق الصحيح الذي أورده الإمام البخاري أو الذي رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وفي كتاب الزهد الكبير له رواه روا هذا الحديث من طريقي من طريق وكيع ابن الجراح قال حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن السلامي قال خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فقال يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الاخره وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة لكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل هذا الاسناد اسناد جيد اسناد جيد أو صحيح بس أنا قلت جيد ليه علشان يرويه سفيان الثوري عن عطاء ابن السائب عطاء ابن السائب ده كان اختلط اختلط في آخر عمره والاختلاط داء يصيب العقل يبقى الانسان مش مركز يعني يدخل المسائل في بعضها ينسب قول فلان لعلان وقول علان لفلان وقد يأتي بقول لا أصل له اساسا يتوهمه ده اسمه إيه؟ اسمه اختلاط يعني عقله فوت يعني. العلماء بقى في الراوي المختلط يقول لك طيب ننظر اختلط سنة كام أو في شهر كذا أو في يوم كذا إذا استطاع المحدثون أن يميزوا يوم الاختلاط بل ساعة الاختلاط يدونونها عطي ابن السائب كان اختلط طب اللي الاختلط ده لما كبر في السن حنظلمه لو رددنا كل رواياته طب نعمل ايه عشان ما ناخدش الغلط منه قالك ننظر في من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط بعد الاختلاط مش مشكلة انا يهمني اللي قبل الاختلاط وما سوى هؤلاء يبقى بعد الاختلاط فعطى ابن السائب ممن سمعوا منه قبل اختلاطه أي أيام حفظه أيام كان حافظا ضابطا سفيان الثوري وشعبه ابن الحجاج وحماد بن زيد التلاتة دلوا في معهم آخرون يعني أنا لست في سبيل إحصاء من سمع من عطاء قبل الاختلاط وحماد بن سلمة سمع منه مرتين مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط طب الحل في إيه؟ فرمات حمد بالذات قال لك نتوقف لان انا مش عارف هو سمع هذا الكلام في قبل ذلك قبل أن يختلط ولا بعدما اختلط والأصل في الحديث سوء الظن ها؟ الأصل في الحديث الأصل في الحكم على الراوي إن أنا معدلوش إن أنا لا أسني عليه لحد ما يثبت الثناء عليه يبقى, يبقى الأصل في الحديث سوء الظن عشان كده الراوي المجهول اللي لا نعرف فيه لا جرح ولا تعديل ولا ثناء ولا قدح إحنا بنتوقع بنرد خبره على طول ما تقدرش تقول يا اخي مجازي كل انسان فاضل وكويس و... اه وانا ممكن اقول لك مجازي يكون انسان سيء جدا لن تجبت على الثناء بتاعك دليلا ولا انا كمان اتيت بدليل خلاص والاصل انه لا يقبل من الراوي حتى يكون ضابطا حافظا وعدالته آه... تامه ما عنديش اثبات لهذا خلاص انا بارك الراوي على جنب على طول يبقى كانني عملته بايه عملته فلما توقفت فيه جنحته إلى جانب سوء الظن فأنا عشان كده قلت هنا إيه وزاد جبت الإسناد بتاع البيهقي عشان أعرفك إنه إسناد جيد أو إسناد صحيح ليه لأن سفيان الثوري كان ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه هذا قانون من إما تلاش سفيان الثوري عن عطاء يبقى سمع قبل الاختلاط وأنا مش عايز أتفرع أكثر من كذا لأنه ممكن أقولك إن ممكن يكون سفيان برغم النهوض أو قبل الاختلاط إلا إنه عطاء مسأب غلط برضه طبعا احنا بنغلطوا بيه ما غلطوش كده بمزاجنا يعني بنغلطوا باسانيد اخرى شغل, شغل حديثي يعني بياخد ايه ياخد يعني غلبه كده لعل يعني ايه مع الايام ان شاء الله احيانا الله وجمعنا بكم من خلال الأسانيد اللي الامام البخاري ممكن نقدر ان احنا نبسط بعض قواعد الحديث واحده واحده كده وطالب العلم الحقيقي حيلم النظير على النظير من خلال الشرح بتاعنا ويضمه على بعض ويفهم الكلام وكما قلت لكم هذا الأثر علي بن أبي طالب له أسانيد كثيرة لكن هذا أجود إسناد وقفت عليه وزيك أنا يعني رأيت أن أذكره دون غيره سنأتي على كلام علي بن أبي طالب في الكلام ده في المتن في لما نيجي نقرأ في المتن ونشرحه سأأتي على كلام علي وكلام غيره إن شاء الله تبارك وتعالى نأتي بقى على الحديث بقى للبخاري رواه بإسناده العمدة في هذا قال حدثنا صدقه بن الفضل وهذا أحد الائمه من مشايخ الإمام البخاري الثقات وثقه الإمام يعني النسائي وثقه ابن حبان وقال صاحب حديث وسنه وثقه أبو بشر الدولابي وأثنى عليه أحمد بن سيار ويعني كان من جلالته يقال كما قال عباس بن الوليد النرسي والعباس بن عبد العظيم العنبري قالوا صدقت الفضل بخرسان وأحمد بن حنبل بالعراق ده حاجة كبيرة قوي إن هم يعني يربطوا بينهم الاثنين لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إمام أهل العراق بل كان إمام الدنيا وأحمد بن حنبل في العراق كان يعني كالنجم في رائعة النهار فلما يقولوا صدقت ابن الفضل في خراسان أي حفظ السنة وقام بها زي أحمد بن حنبل ما قام بحفظ السنة في العراق فهذا يدل على جلاله صدقة ابن الفضل كما قلت لكم وثقه الإمام النسائي اكتب عندك بقى عشان مش يعني الكلام ده حنكرره برضه في كل مناسبة بس لما تكتب هتحفظ أئمة النقادي على ثلاثة أنماط الأئمة اللي بينقدوا الرواة اللي الذين يعطون أحكاما في الرواة على ثلاث أشكال القسم الأول القسم المتشدد القسم الثاني الوسط القسم الثالث المتساهل يبقى أنا عندي طرفان ووسط عندي متشدد وعندي متساهل وبينهما متوسط نفس هادي يعني من طائفة المتشددين يحيى ابن سعيد القطان نبتدي بشيخه نقول شيخه الأول شعبة ابن الحجاج أول من تكلم في الرواه في البصره وما كانش حد بيفلت منه شعبه ابن الحجاج وتلميذه يحيى ابن سعيد القطان وبعدين عندنا يحيى ابن معين والنسائي وابو حاتم الرازي وعمر ابن علي الفلاس دول ايه يعني الائمه المتشددون وانا حفهمك يعني متشدد دلوقتي الائمه المتوسطون اللي هم نفسهم هادي احمد بن حنبل وابو زرعه الرازي والدارقطني وابن عدي المتساهلون كابن سعد كاحمد بن عبد الله العجلي كابن حبان طبعا انا ما لا احصر يعني ما بقولش منشديهم اديره بس أو المتوسطون هم دول وخلاص أو المتسائلون لا أنا بدي بس إيه أكثر الأئمة كلاما في الرواة متشدد بقى يعني يعني لو أن واحدا من طبقة المتشددين وثق الراوي امسك بإيدك واسنانك فيه ليه لأن المتشدد لا يكاد يوثق ما بيفوتش حاجة يبقى الإنسان ماشي على الصلاة المستقيم وزي الفل وقول لك تسأله إيه أخباره ويقول لك يعني يعني حتى مش عايز يعني يديه الثناء الكبير العاطر لا فلما يكون واحد لا يكاد يزكي إلا بشق الأنفس يوم ما يزكي اشبط فيه على طول أنا قلت الكلام ده ليه علشان صدقه ابن الفضل وثقه النسائي فالإمام النسائي رحمه الله أحد المتشددين فده حينفع صدقة ابن الفضل بخلاف المتساهل لو وثق أو أقول لك ده متساهل أما نشوف إذا كان واحد تاني وثقه ألا لا إذن ثمرت ذا الترتيبة اللي أنا عملتها دي أن تعرف أن المتشدد إذا وثق فلا يكاد يوثق إلا صحيح الحديث يعني أبو حاتم الرازي ده يعني إذا, إذا, إذا, إذا, إذا قال مثلا في راوي ثقة متقن ده تبقى امه ده من يوم ما اتولد ليه يشح على الثقة على الثقه التوثيق ممكن ياتي على راوي الائمه كلهم قالوا ثقه ثقه ثقه يقول لك محله الصدق يقول لك لا باس به فابو حاتم الرازي لا يوثق الى صحيح الحديث الجماعة الطبقه اللي في النص بقى المتوسطه نفس هادي ده اللي انت تاخد حكم انت مستريح في الغالب يعني, يعني يغلب عليه الإنصاف كما يقول الذهبي وهو يعني يقارن ما بين أبي زرعة الرازي وبين أبي حاتم الرازي الاثنين كانوا ولاد خالة أبو حاتم وأبو زرعة فقال في ترجمة أبي زرعة الرازي كلاما معناه يعني يعجبني كلام أبي زرعة في الرواه يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح ويقول في ترجمة أبي حاتم الرازي من سير اعلام النبلاء إذا ضعف أبو حاتم راويا فلا تبني على تضعيفه حتى تنظر ما قال غيره ليه لأنه ممكن يكون تمسك مع الراو ده واشتد عليه والراو ما يستهلش كده الراوي يبقى ثقه لكن هو اشتد عليه فإذا أبو حاتم الرازي أو واحد من الطبقة الأولى المتشددة جرح راويا ما تتسرعش شوف غيره أليه إنما إذا وثق خده أنت مغم أما الطبقة الأخيرة المتساهلة دي بقى إيه أول ما يوثق أنت بقى إيه يعني حط ذك على قلبك شوي ليه ممكن يوثق راويا مجهولا زي ابن حبان أو يتساهل في راوي له أوهام أو الكلبة أنا لما قسمت بقى طبقات النقاد إلى ثلاث طبقات أنما أردت أن أبين معنى قولي في صدق ابن الفضل وثقه إن ساي. قال صدقات ابن الفضل أخبرنا يحيى ابن, سعيد. يحيى ابن سعيد هذا هو ابن فروخ القطان رحمة الله عليه الإمام أحمد ابن حنبل أثنى عليه ثناء بالغا مش أحمد بس الحقيقة أثنى عليه ناس من أقرانة وأثنى عليه أناس من شيوخه كمان منهم سفيان الثوري منهم شعبة ابن الحجاج حتى شعبة مرة ابن الحجاج يعني اختلف مع واحد في حديث ما فشعبة قال له ترضى بمين حكم بيني وبينك قال له بيحل قطن الأعور فجابوا يحيى القطان فقضى لخصم شعبة على شعبة فقال شعبة له من يطيق نقدك يا أعور ليه كان يحيم سيد قطان ده يعني في الذروة في الحفظ حتى إن سفين الثوري يحاول مرة يقول له هات كتابك أصلحه لك والكلام ده أبا قال لي تعيز تعمل, تعمل فيه كما فعلت مع عزائدة ابن قدامة قال لي هو أنا عملت إيه مع عزائدة عن ما صلحت له غلط بتاعه كان يحيى يأبى مثل هذا بل ما حدث إلا من حفظه ومع ذلك الحديث اللي يقوله من حفظه يفضل حفظه طول عمره أنا أقول لكم كلام يعني بالذات الأحمد ابن حمد واحد معين لأنهم دول يعني سادة النقاد شوف أحمد بيقوله يقول ما رأت عينايا قط مثل يحيى القطان طب عينين أحمد ابن حمد دي شافت مين شافت أم من الأئمة الكبار سفيان بن عيينة مشايخ أحمد الشافعي مشايخ أحمد عبد الرحمن بن مهدي وكعب بن الجراح يحن سعيد الأموي من مشايخ أحمد محمد بن الله الأنصاري أبو بكر بن أبي شيبة الفضل بن ذكين الضحاك المخلد الشايباني هدول كلهم مشايخ أحمد وكل واحد من دول والنظر بن الشميل وغيره من العلماء كل واحد من هؤلاء همة واحدة. فهو بيقول هنا ما رأت عيناي قط مثل يحيى بن سعيد. طبعا أنا يعني برضو هتروح تلاقيه في مثلاً في ترجمة واحد زي عبد الرحمن مهدي مثلا يقول ما رأيت أو من عبد الرحمن. إيه الفرق بقى ما ما رأت عيناي قط مثل يحيى القطن. كل واحد من هؤلاء العلماء الإمام أحمد يقصده بمعنى من المعاني. زي مثلا من ينس الحديث الذي يصححه يعني كثير من المتأخرين من أهل العلم في تصحيحه وقفة اللي هو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وشدوها في حق الله عمر وأصدق حيان عثمان وقضاهم زيد وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لاجته من أبي ذر كل واحد من هؤلاء الصف الغالبة عليه هذه الصفة الغالبة عليه فهنا لما يقول ما رأت عيناي مثل القطان أي في الحفظ وفي الورع أيضا وبيكون في معنى الإمام أحمد يقصده من وراء هذا الكلام وقيل له من رأيت في هذا الشأن قال ما رأيت مثل يحيى ما رأيت في هذا الشأن الوفي في علم الحديث يعني قيل له فه شيء أشيمه ده ابن بشير أحد مشايخ أحمد الأجلاء الكبار